لا جرم أن تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله الله وأن المسرفين هم أصحاب النار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 العذاب النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في عارف يقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أن مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب